قال المؤلف وأفضل الأنساك التمتع وهو أن يحرم بعمرة هذا تفسيره أما قوله وأفضل الأنساك التمتع هذا على قول المؤلف هو أفضلها على الإطلاق بلا قيد بلا قيد ولهذا القول مفهومان المفهوم الأول أن قوله وأفضل الأنساك التمتع يعني أنه ليس واجبا يعني أن التمتع ليس واجبا على قول المؤلف وإنما هو أفضل الأنساك هذا هو المفهوم الأول المفهوم الثاني أنه أفضل الأنساك على الإطلاق حتى ولو كان القارن قد ساق هديا قد ساق هديا فيكون على قول المؤلف التمتع أفضل حتى مع سوق الهدي حتى لمن يسوق الهدي فالتمتع بحقه أفضل هذا نمكهومان للمؤلف وأفضلية التمتع على أنواع الأنساك الثلاثه هذا هو مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى خلافا لبقية الأئمة ولذلك قال صاحب المفردات وأفضل الأنساك فالتمتع لا مفردا أو قارنا فاستمعوا لا مفردنا قرن فاستمعوا وأما صفة التمتع فقد ذكرها المؤلف بقوله وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم به في عامه قال هنا وهو أن يحرم بعمرة الإحرام بالعمرة معروف هذه بداية صفة التمتع أن يحرم بعمرة متى في أشهر الحج وأشهر الحج كما نعلم هي شوال وذو القعدة وذو الحجه شوال وذو القعدة وذو الحجة هذه هي أشهر هذه هي أشهر الحج الثلاثة فقول هنا أن يحرم بالعمرة لا يفهم منها الإحرام في جميع أشهر السنة وإنما في اشهر الحج ولذلك قال في اشهر الحج ويفرغ منها يفرغ يعني ينتهي من اعمالها متى ينتهي من اعمالها قبل الحج قبل الحج يعني كان يحرم بالعمره في واحد شوال او اثنين او ثلاثه المهم الى قبل الوقوف بعرفه هذه المده كلها مده احرام بعمره وتسمى أشر الحج وتسمى أشر الحج فمن أحرم بعمرة في هذه المدة وهو يريد الحج في نفس العام فهذا يسمى فهذا يسمى متمتعا ولذلك قال ويفرغ منها ثم به في عامه قوله ويفرغ ويفرغ منها ويمكن أن يقال ويفرغ ويفرغ منها لأنها من فرغة أو من فرغ من باب سمع ومن باب نصر من باب سمع ومن باب نصر أو منع. سمع يسمع فرغ يفرغ وإن من باب نصر ينصر فيكون فرغ يفرغ فتقول حتى يفرغ ويفرغ أو يفرغ كلها يفرغ أو يفرغ كلاهما, كلاهما صحيحان قول ثم به في عام الجار المجروح هنا متعلق بالحج متعلق بالحج يعني ثم بالحج ثم يحرم بالحج في عامه فمن فعل هذا فهو متمتع هذه إذن هي صفة هي صفة التمتع هذه هي صفة التمتع نأتي بالصفات ثم نأتي بمسألة التفضيل بين الأنساك الثلاثه قال ثم الإفراد ثم هنا عاطفة والعاطف هنا دل على إيش الترتيب والترتيب هنا يكون في ماذا في الأفضلية الترتيب هنا في الأفضلية يعني ثم يلي التمتع في الأفضلية الإفراد ما هو الإفراد الإفراد قال هو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه هذه صفة الإفراد على قول المؤلف والصحيح أن صفة الإفراد ليست بهذه الصيغه الصيغة وإنما ببعضها فلو قال المؤلف وهي أن يحرم بحج فقط في أشهر الحج هذه هي صفة هذه صفة الإفراد وأما قوله ثم بعمرة بعد فراغه من هذه صفة زائدة على الإفراد هذه صفة زائدة على الإفراد استحبها بعض أهل العلم استحبها بعض أهل العلم وإلا ليست في صفة للإفراد فلا يفهم أن المفرد لا بد له من عمرة بعد, بعد الحج هذا ليس بصحيح ولا يقول أحد بوجوبه مع أن نقول إن من شرع في الحج بالإفراد واجب عليه أن يمضي لكن هل يجب عليه أن يأتي بعمره بعد فراغه منه لا يجب وانما هذا استحباب استحبهم بعض اهل العلم ومن اشهرهم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى لكن لا يدخل هذا في تعريف في تعريف الافراد اذا هذا هو الابراء وهو في الدرجه الثانيه في الافضليه الثالث قال والقران ان يحرم بهما معا القران ماخوذ من إيش من القرب وهو ان يقرن بين بين الشيئين فسمي قران لأن المحرم يفر بين, بين الحج والعمرة يعني يجمع بينهما وقولنا القران هنا لأجل الجمع لأجل الجمع فلماذا لم نسمي التمتع قران مع أن فيه جمعا بين, بين الحج والعمرة لأن الفاصل بينهما قاطع لمسألة القران والقران هو ما يكون فيه اتصال تقرن بين الشي... بين شيء بين شيئين تقرن بينهما اتصالا واما بين العمره عمره التمتع والحج ففيه, ففيه انفصال ففيه انفصال بخلاف انقران. قالوا القران قال والقران ان يحرم بهما معا ان يحرم بهما معا كان يقول عند الاحرام لبيك عمره وحجه او ان ينوي الجمع بين العمره والحج هذا معنى ان يحرم بهما يعني حال الاحرام أن يكون احرم بهما في وقت واحد طيب هل يجب عليه ان يقول لبيك عمره وحجا او لبيك حجا وعمره فلا باس لان الواو لا تقتضي التعقيب لان الواو لا تقتضي التعقيب فلو قال لبيك عمره وحجا فلا يفهم منها ان العمره تقدمت على الحج نعم لكن لو قال لبيك عمره فحجا فحينئذ ياتي هنا ياتي الاشكال ثانيا ولان العمره في القران دخلت مع الحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمره في الحج الى يوم في فحينئذ لا يميز بينهما في التقديم في التقديم والتاخير من حيث من حيث اللفظ لكن ان عملا بظاهر الا حديث الدال على التلبيه هذه فلا باس قال ان يحرم بهما معا او بها او بها يعني العمره بالعمره يحرم بالعمره ويلبي لبيك لبيك عمره هكذا مستقله طيب قوله او يحرم بها مفهومه يعني ان تكون عمره التمتع الاولى ان يحرم بها يعني هي عمره التمتع الاولى اذا قال لبيك عمره فهذه عمرة التمتع فمفهومها ان الانسان فعلا شرع في التمتع ونوى إفراد العمرة ثم الحج في عامه وهذه هي حال من؟ هذه هي حال المتمتع قال أو بها ثم يدخله ثم يدخله عليها قوله يدخله هنا منصوبة إيش؟ في ايش إيش؟ المضمرة. المضمرة ثم أن يدخله ثم يدخله عليها يعني يدخل يدخل الحج عليها بعد ذلك فمثلا أحرم من الميقات بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل الشروع في الطواف قولهم قبل الشروع في طوافها هذا شرط من شروط التحول من التمتع إلى القرآن يشترطون لمن أراد أن يحول نسكه من تمتع إلى القرآن أن يكون هذا التحويل قبل قبل الطواف قبل الشروع في الطواف طيب اي طواف طواف طواف القدوم طواف العمره طواف القدوم طواف العمره طواف العمراء. ولذلك قال قبل طوافها ولم يقل قبل الطواف ليعم جميع وط... انواع الطواف وانما قبل طوافها يعني طواف العمره طواف العمره ما دليل هذا الاشتراط حنزه عاصم امر النبي صلى الله عليه وسلم عائشه ان تدخل الحج على عمرتها قبل قبل الطواف فدل هذا على أن ما بعد الطواف أو بعد الشروع في الطواف لا يجوز فيه إدخال الحج على العمرة وإنما تعد عمرة عمره تمثل طيب هذه هي أنواع الأنساك الثلاثة فهي إذن على قول المؤلف الأفضل التمتع ثم الإفراد ثم القران، وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم اختلف فيها أهل العلم ومنهم من قال إن التمتع أفضل على الإطلاق إن التمتع أفضل على الإطلاق وقبل ذكر الخلاف نقول الأصل في مشروعية الأنساك الثلاثة نعم السنة والكتاب ها؟ يمكن أن نقول الكتاب الكتاب نص على سنتين نصا ظاهرا فمن تمتع بالعمرة إلى الحد ستجر من الحدي هذا يشمل التمتع ويشمل نصه في التمتع ويشمل القرآن لأن القرآن في عرف الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما صح ذلك في غير ما حديث أنه هو التمتع أن القران يسمى تمتعا أن القران يسمى تمتعا في عرف الصحابة فصار الكتاب دل على على نوعين طيب النوع الثالث الإبراد ممكن أن نحمل على هذه الايه فمن, فمن حج البيت أو اعتمر فمن حج البيت أو اعتمر لأن عائشة قالت فمن من لبى في العمرة ومنا من لبى بعمرة وحج ومنا من لبى في الحج خالصة ومنا من لبى بالحج خالصة فاذا السنة دلت في النص وأما الكتاب فدل على اثنين ويمكن أن نأخذ ثالث من قوله تعالى من حج البيت أو اعتبر هذا دليل أنسك الثلاث اذا قلنا القول الأول الذين قالوا إن التمتع أفضل وهذا في المذهب ومن أهل العلم قال إن الإفراد أفضل إن الإفراد أفضل مطلقا وهذا قول المالكية والشافعي قول المالكية والشافعية ومنهم من قال القران أفضل وبهذا قال الحنفية ورواية أيضا عند الحنفية ولكل دليل والحقيقه ان مساله الحج من المسائل التي كثر فيها الخلاف وتكافأت فيها الادله ولا يمكن ان ينتهى فيها بقول يلزم به الجميع بل هي محط اجتهاد محط اجتهاد والذي يظهر الله تعالى اعلم ان المسألة فيها تفصيل عملا بالأحاديث فنقول الأفضل على الإطلاق التمتع هذا من جهة الإطلاق لكن يستثنى إن كان القارن يريد أن يسوق الهدي فحينئذ من ساق الهدي فالقران في حقه أفضل فالقران في حقه أفضل ثم يأتي الإفراد في المرتبة الثالثة لا على ما أراده المؤلفون وإن كان شيخ الإسلام وغيره يميلون إلى تفضيل الإبراد من جهة أنه سفر مستقل من جهة أنه سفر مستقل وللعمرة سفر آخر لكن نقول الذي عليه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتمتع وبقي هو قارنا فامره بالتمتع هو انه حول المفردين الى الى متمتعين ولم يحول القارنين فيكون عندنا الترتيب إذن ان ولو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي لكان ايش تمتعا لكان متمتعا فيكون عندنا إذن التمتع هو الاول ثم القران لمن ساق الهدي ثم الإفراد هو الثالث لماذا لانه امر المفردين بايش بالتمنتع. أمر المفردين بالتمتع يحولوا إفرادهم إلى أو حجهم إلى, إلى عمره فهذا هو أحسن ما يقال في هذه المسألة التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي ومن ساق الهدي فاكترانه في حقه أفضل ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك الإفراد ثم بعد ذلك الإفراد ولذلك قال النظم المفردات وافضل الانساك فانتمتعوا لا مفردا او قالا فاستميعوا وعنه فالقران اذ يساق هديا وذا قال به اسحاق يعني عن الامام احمد روايه اخرى القران افضل الى ساق الهدي وهذا هو اختيار اسحاق ابن راهويه رحمه الله تعالى وهذا واحسن ما يقال في هذه المساله يبقى معنى تنبيه إلى نقطة مهمة وهي أن بعض أهل العلم يرى وجوب التمتع يرى وجوب التمتع وأن الإفراد منسوخ وأن الإفراد منسوخ فتكون الأنساك عنده حينئذ كم؟ نوعين تكون الأنساك نوعين فالإفراد يكون منسوخا وهذا القول قال به ابن عباس رضي الله تعالى عنه ابن القيم رحمه الله تعالى كما في زاد المعاد ورأى أن من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروح حل من إحرامه شاء أبا كما قال ابن عباس فابن القيم قال هذا لا محيد عنه وقال هذا الكلام بعد أن أشار إلى قول شيخه وقال قول ابن عباس أميل إليه أكثر من قول شيخنا أو كما قال رحمه الله تعالى فاختار قول ابن عباس لكن نقول هذا القول بعيد جدا ولا يصح بل هو قول ضعيف جدا ولو كان قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وكذلك قول ابن القيم رحمه الله تعالى لماذا لأن في هذا تعطيلا لنسك ثبت أن اثنين من أجلاء الصحابة وهم خير الخلق بعد خير البشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهما أبو بكر وعمر فقد ثبت عنهما الإفراد في غير محجة وهل يعقل أن يفعل أبو بكر وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنهما ما قال يفعلان شيئا منسوخا باطلا نعم هل يمكن لا يمكن لكن قد يفعلان شيئا مفضولا أليس كذلك يعني قد يفعلان الإفراد والتمتع أفضل لشكمة أرادوها وهو ما وهي ما ذكرها اهل العلم من أنهما رأوا الناس يتجهون إلى التمتع ويتركون الإفراد فكأن في هذا فهما بأن التمتع واجب فلذلك اختاروا اختار رضي الله تعالى عنهما الإفراد من هذا الباب لا أنه أفضل لا أنه أفضل الأنساء وإن كان ابن عباس جاء عنه في بعض الروايات أنه يقول أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر وعمر يفشى أن تنزل عليكم شجارة من السماء أن تنزل عليكم حجاره من السماء لكن نقول هذا من اجتهاد ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعند الاختلاف في الترجيح ألا يكون ترجيح ابي بكر وعمر على ابن عباس مقدما مقدما بلا بلا لامور كثيره لا من جهه الفضل ولا من جهه التحمل والاداء فسن ابن عباس في حجه النبي صلى الله عليه وسلم ليس كسن كسن ابي بكر وعمر ثم ايضا لو كان ابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فعل امرا منسوخا لما كان النكير فقط من ابن عباس رضي الله تعالى عنه وانما صار من من الصحابه من جميع الصحابه او معظم الصحابه كما كانوا ينكرون على عمر رضي الله تعالى على عمر رضي الله تعالى عنه في مسائل في مسائل يسيره ومن المرجحات ايضا ما قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في حق ابي بكر انه لا يعرف عنه قول خالف به الكتاب او السنه وهذه من مناقب ابي بكر رضي الله تعالى عنه انه لا يعرف عنه قول خالف فيه الكتاب والسنه بخلاف عمر وعثمان وعلي فهؤلاء جاء عنهم بعض الاختيارات الفقهيه التي خلقوا فيها قول القول الصحيح بخلاف ابي بكر رضي الله تعالى عنه إذن القول بوجوب التمتع هذا قول بعيد جدا إذن هذا هو حاصل المسألة وهي مسألة عويصة والخلاف فيها يطول